إما بعد فإما أصبحت الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل من ضلاله وكل من الأمر عائز الله وإياكم فكما ابلغ سلامكم إلى سلام اخوانكم في سنة والجماعة حيث ما حللنا وارتحلنا من مناطق البلاد الداخل والخارج ولا يفوتني ان ابلغت بجد السير احوال الكتاب والسلام طنباء المناطق التي زرناها في الايام الاخيره وعين الماضيه وكانت هناك الحمد لله لقاءات متعدده في المساجد وفي دور القران وفي في البيوت والحمد لله كما اقول واعيد وساقول باذن الله عز وجل لان دائره اهل السنه والجماعه في اتساع مضطرب ودائره المبتدعه في تقلص وفي ضيق والحمد لله رب العالمين اهل السنه والجماعه دائره تتسع بشكل عجيب في كل المناطق المغربية، بل في في كل مناطق العالم. وهذا يدل على شيء، فانما يدل على أن أولاً اقتراحات الكفرة والملاحدة باتت مفضوحة ولا أمل فيها، ولم تجر للأمة سوى الويلات والحوائمة والمكبات وال... وما إلى ذلك. ومن جهة أخرى. الطوائف البدعيه وما أحثرها في البلاد الإسلامية ما جرت على الأمة سوى موجات من التصديق والتعويق والإرجاعي وما إلى ذلك من المسكينات مشروع فكان طبيعيا أن تثق الأمة من جديد في أهل السنة والجماعة وأقول أهل السنة والجماعة لأنها صاحبة العقيدة الواضحة إتاء سنة لفهل الأئمة وحفاظ الامه وسائر مشروعه تعتمد السيرة سير النبي سير الصحابة رضي الله عنهم وأهداف سقط على القرآن والسنة. هذا الذي نريد به عندما نقول أو هذا الذي نريده عندما نقول السنة والجماعة. أنا أقول هذا لأنني أعلم كما تعلمون أن القوائم بديعية هي أيضا تقول كتاب السنة بل إذا كان الشيوخون الآن يقولون مرجعهم كتاب السنة. الملاحده في بلاد العرب يقولون المرجع لليساريين في العالم الاسلامي كتاب السنه فما بالكم بطوائف البدعيه الاخرى وما اكثرها لا اكثرها ولا فكل يقول كتاب السنه لذلك لا بد عندما نقول كتاب السنه لا بد ان نوضح المساله وان نذكر مفردات المساله عينا القران نفهمه بفهم الصحابه رضي الله عنهم منه ومنه فاصول فمسى حرمه الوان فهم الائمه المعتمدين المعلومين الجهابده المشاهدين عبر الوتائق السنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل وترك وتقرير وبشرح اهل السنه ايضا علماء الاسلام عبر الزمان من طواقات ثابته وسائر فروعها اهداف معلوم فمن كان معنا على هذا فهو أقل وهو من أهل كتاب محكوم الحمد لله كثير من دعات الإسلام الآن أولا لأن هذا واجب الواجب ينبغي أن نصول وزور بهذا الدين بهذه العقيدة ثانيا لأن الذي يساعد هو أن الصوائف الأخرى إما من الكافرين أو إما من المبتدعة فشلوا هو شيء طبيعي ان يفشلوا فشلوا وسيفشلون وهم الى مزيد من الفشل ان شاء الله عز وجل واهل السنه والجماعه الى الامام نحو مرضات الله عز وجل الذي يجب هو ان نكون فعلا على علم بهذا الكتاب والسنه فعلا على علم باهداف الاسلاميه فعلا على علم بوسائل الاسلام وأن نلتزم ذلك أيضاً كل ذلك بأخلاق الإسلام وهذه المسألة أنا أركز عليها كثيرا نعتمد الكتاب والسنة نعم لكن بأخلاق الكتاب والسنة كما تعلمون هناك كثير من الإخوان سامحهم الله ينطلقون من الكتاب والسنة ويريدون الكتاب والسنة ووسائلهم كتاب والسنة لكن أثناء معاملاته الناس تجدون الغراء والشدة وتجدون شيء خلو فسوى في التعبير شيء من, ال... شيء من الاستعلاء وما إلى ذلك عن قصة وعن غير قصة وهذا غير مطلوب وغير لا لابد أن نختلط بالناس بهذا الإسلام وأن نختلط معهم بآداب الإسلام أن نؤثر فيهم ولا نتأثر منهم إلا ما كان عندهم من الإسلام لأن لا, ي... لا, ن... لا نجد ولا نقول الحقيقة كلها معنا والناس في الشارع لا دين له هذا أيضا ما يقرأ إذا قلنا نحن مسلمون إذا قلنا الله واحد سبحانه عز وجل فلا يقول لنا زنديق لماذا أنتم تحتكرون الحقيقة هل الحقيقة عندكم وحدكم في ساحتكم نعم نقول الله واحد هذه الحقيقة عندنا وحدنا نحن المؤمنين في العالم وكل موحد يعلم عن من يقين أن الله واحد وإله إله, واحد لا إله إلا الله فلا إله إلا الله هذه حقيقة مطلقة لا نتذبذب فيها لا يقول من هل أنتم تحتكرون الحقيقة؟, الحقيقة معكم نعم الحقيقة معنا في هذا في هذا لا إله الله الحقيقة معنا محمد رسول الله الحقيقة معنا لا نتشكك في عقيدتنا إرضاء لاعدائنا لا لا الا الله محمد رسول الله عين الحقيقة والمسلمون أهلها وليست هذه الحقيقة إلا للمسلمين أحب من أحب كريم من كيف المغرب تلا تدرك عاد حقيقة ولا دقلين فيه شك حقيقة حقيقة مطلقة نتبنى لا نشك فيها الصلوات هذه الفرائد هذه الفرائد كلها هذه حقائق سابق الشيء الذي لا نجزم أن الحق المطلق معنا تماما هو ان اختلف أنا يهودي ومصراني ومجوزي عنه عدد سكان مدينة ما أو بلد ما فاختلفنا فلا يعني أن الحق معي لأنني أنا مسلم إذا الحق معي. قد يكون الحق معه عدد الكيلومترات من نا. من طنجة إلى العيون قد أختلف أنا وتكريههولي مدينة في العيون والحقيقة ليست بالضرورة في ساحة المسلمين لكن لا إله إلا الله محمد رسوله بحقيقة معه القرآن كتاب الله كلام الله حق الكله الحقيقة معنا بالجزم. إذن أقول هذا حتى لا يلبس علينا ملبس في المسألة نسمع في وسائل الإعلام كثيرا من هذه النظامات أنتم تحتكرون الحقيقة من أعطاكم الحق من أعطاكم الحق في الحكم على الناس فإذا كان هذا من أعطاكم الحق يقولها كافر بالله أو شيوعي ملحد من أعطاكم الحق هذا الأمر لا يرد عليه كلام ساقب لكن عندما يقوم مسلم بأمامه يقول لك نحن دعاة اللاقضة شو قلب؟ فإذا كان المسلم داعياً جيد طيب لماذا لا يكون المسلم قاضيا من يقضي؟ يقضي الشيوع والملحيد والعلماني والليبرالي والديمقراطي والبعثي والبوذي والهندوسي والدوزي هذا يقضي والمسلم أنه لا يقضي دعاة اللاقضة المسلم المسلمون, المسلمون دعاة وقضاة منهم داعي منهم القاضي فإذا دعا عن بالحق واذا قضى قضى بالحق بل المسلم هو اول هو, هو الاول والاولى بالقضاء واولى من غيره بالقضاء بل لا حق لغيره في القضاء جمله واحده كان الحق مطلق نعم لا حق لكافر في القضاء في بلاد الاسلام بالضروره على وجه الخصوص لا حق لا. كما أنه لا حق بل لا يجوز لمسلم ان يتقاضى الى كافر ولا ان يتقاضى الى من يدعي المسلم بغير دين الاسلام بغير ما الله هذه ثوابت، قل ليش لا؟ تبت تحتكرون الحقيقة، لا نحتكر الحقيقة، بل نحن نؤمن بالحقيقة. هذه هذا واضح. إذن لا يلبسنا علينا أحد في ديننا ويشتكنا في عقيدنا. لذلك نحن هذه ثوابت بين شنو نحن بصدد في درس اليوم، في درس اليوم سنذكر إن شاء الله حديثا، حديثا واحدا، حديثا صغيرا، كلمات قليلة. الكتاب الإيمان ولكن هذه المقدمة أحببت أن أذكرها لأولا لأنني مسرور وحق لي ولأمثالي أن يفرح بما يرى شيء طبيعي أن يفرح الكافر إذا رأى الكفر ينتشر وشيء طبيعي أن يفرح المسلم إذا رأى الإسلام ينتشر نحن نلمس بل مش الإسلام كان لا الإسلام الصحيح العقيدة الصحيح نعم ينتشر الحمد لله رب العالم نريد بارك الله فيكم ان نضاعف الجهود وان لا تحتقر جزءا من الجهد شيئا من جهدك ومن طاقتك ما تقولش انا وين انا مغير انت تقدمك انت في حارتك في الشارع في مع جيرانك مع زملائك في مدرستك في معملك تستطيع ان تقدم الكثير الكثير بهندامك بأخلاقك بابتسامتك بإشيائك السلام بردك السلام إلى غير ذات ب... بليونتك دائرة ليست الدعوة محصورة بالضرورة أن يرقى المسلم على المنبر وأن يقول للناس يا أيها الناس. كل مسلم على المنبر الحياة كلها منبر شارع منبر عظيم للدعوة الله وجل انت ساكت تدعو الله وجل بالأدب ديالكم ومشي ديالك طرع أيامك تنقص شاي مكتصفر شاي غادي تمشي واقصد في مشيك مشي مقصودة قاصدة على قصد ومثل أذى عن الطريق كما سنرى وهكذا المسلم يدعو الله عز وجل في ومعاملاته ومعاملات يلسي من وصلوا الدرهم المسلم عندما يتعامل بالدرهم ويكون وفيا في تلك المعاملة الحقيقة أنه يدعو إلى الله عز وجل بشكله في تلك المسجد الإمام عندما يحسن الصلاة يدعو إلى الله عز وجل بالصلاة عندما يختار الآيات والصور التي يقرأ التي تعالج وضعا معين من أوضاع المجتمع هذا المعملان عندما يدعو إلى الله عز وجل يدعو إلى الله إلى الصلاة ويصلي ويقرأ في سكن يهوديه يبحث عن الايات التي تعالج مكر اليهود ودسائس اليهود فيكون توافق انسجام بين تلاوه الامام واستماع الماموم والاوضاع التي يعيشها خارج المسجد مع الاعلام ومع الـ مع الـ الافكار التي تدور كذلك الخطيب كذلك الكاتب كذلك الباحث كذلك يعني في كل مجالات التأثير والتقليق أيضا والأمر معكوس الأمر معكوش ويستغله أهل أنا أذكر أذكر مرة أنه كانت صدرت بعض الاوامر الجائرة للأسف الشديد في الحجاز وهناك أوامر للأسف وهذا من العار على الأمة أن تصدر أوامر في عدم في عدم قراءة الآيات التي تفضح اليهود يعني كانت هناك بعض السياسات خبيثة في الشرق تصب في مصب التطبيع والتركيع لليهود فكان هناك طبعا أنتم تعلمون أن المسجد هو من أقوى قنوات الإعلام في الده من أقوى قنوات الإعلام المسجد الميناء الدبس المواعم هذا الشيء فوق الطاقه ولا يمكن للعالم ان ان ياتي بمثله مؤتمر اسلامي كل كل اسبوع في المسجد بدون بوليس بدون شرطه بدراء لا خلاص بكلمات من كتاب الله عز وجل واذاب الامه كلها في المسجد يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاه يوم الجمعه تسعى الى ذكر الله و رضوانه و جناتنا كلها خمس بل خمس مؤتمرات كل يوم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مؤتمرات في الاعياد مؤتمر عالمي ملايين المسلمين في الحج مؤتمرات لا اول ولا أولا اخر يوميا في العمره قلت عن هذه مكاسب هذه مكاسب عندما صدرت مثل هذه الأوامر في بعض البلاد أذكر أنني حاولت أن أتتبع قراءات بعض الأئمة هناك ولا آية واحدة في اليهود ولا آية واحدة ابحثون عن الآيات في الجنة وفي النار كذا كلام عام يا أيها الذين آمنوا لكن من آيات التي تفضح اليهود ولا بعضهم كان يليم يتمرد الصدعية بعض العلماء المتمردين في الحجاز قيل له لما لم تتبع التعليمات الكلام في اليهود ممنوع فهمت لما ثمت الكلام ثم صار ممنوع فهمت لما ثمت قال لما ثمت قال, قال لما كيف ستنعمل سوي من غير المغضوبة عليهم ولا الضالين صنوا لما نصنل الشاية <تصفيق> المسلم يتبرأ من اليهود والنصارى لكل ركب بل بالعكس اذا لم يفعل صلاته باطل لا خيار لنا. لنا لا خيار لنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش اليهود مش المصار لا أعمل له أبوه تلذيك اذا هذا الكتاب هو حجه على العالمين وهو الحق وهو كلام الله ونحن نؤمن به وبما فيه وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها والقران سيان اوتيت القران ومثله معه والحمد لله نرجع الى كتاب الايمان ونحن في الباب الثالث وذكرنا باب أمور الإيمان وقال الله تعالى ليس بر أن تولد ودوها كنت بر المشيط الآية وذكرنا أيضا مطلع سورة المؤمنون يقول مؤمنون على الحكاية ويجوز أن أقول سورة المؤمنين هذه بين الحين أذكرها أذكرها لما لأنها قد يقول قائل قائلا سورة مؤمنون شكرا لها سورة المؤمنين صحيح ويقول لي رأي أيضا يجوز أن أقول سورة المؤمنون على كما قلنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الدين هذا هو حديث الليل الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان وذكرنا أبا هريرة في السند وهذا أول حديث يذكره الإمام البخاري في صحيحه لأبي هريرة رضي الله ومجمل ما ذكر الإمام البخاري في الصحيح على التحقيق لهذا الصحابي الجليل ستة واربعون وأربعمائة حديث أربعمائة وربعين حديث هي مجموعة الاحاديث التي ذكر الإمام البخاري رواية عن أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه من المكثرين أو من المكثيرين المكثير هو الذي ذكر ما يزيد على ألف حديث وقد ذكر حافظ هنا وغيره أنه, أنه لم يختلف في ترجمة صحابي مثل ما اختلف في ترجمة أبي برعب حتى إنهم اختلفوا كما قال إلى حوالي عشرين عشرين عشرين خلافاً وهناك من ذكر أكثر من ثلاثين خلافاً يعني اختلفوا في, في اسمه ونسب إلى عشرين فرفاء عشرين حوله الصحابي الذي اختلف فيه أكثر ما يكون يختلف ابو هريره رضي الله نبي حدث نفسه وانقطع انقطاعا عن مشاغل الدنيا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع وتابعه يسجل حديثه وحديثا يجددها في قلبه وضميره وعقله وفكره وجدانه رضي الله عنه الله الرازي والذي والصحابة كلهم اذا منهم منهم من نال النصيب الاوفى والأوفر من أحاديث من سنة من سنة من صرف، إنه هناك من الصحراء مكان هناك من كان يسافر ويتاجر ثم يعود، طبعاً وحريص على السن والحريص على الجديد وحريص على الأحكام الجديدة وحريص على حب النصوص، الحريص على ال، لكن هناك من هو أحرص بحيث لا تجارة ولا بيع ولا يلزم مصلحة النص ملزمة تماماً. أبو هريرة من هؤلاء. اللي. القلة القليلة الذين لازموا وزاملوا النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ومزامل مصاحبة لصيق فهنا كيف كيف نتصور هذا الموقع لهذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل كان يتلقى العلم من منبعه من من من العلم المباشره من النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم بحيث هذا وامثاله من الصحابه كانوا يرون العلم ويسمعون العلم يعني الناس بعد الصحابه كانوا ياخذون العلم اقصى ما يمكن اعلى مرتبه من مراتب تلقي العلم السماء فهم يسمعون تابعين يسمع الصحابي والصحابي هو اللي شاف اسماء لكن الآن ما كانت الصحابة من العلم الصحابة رضي الله عنهم وإذا صحيح منهم من سمع و و ولم يرى لكن وراء أحيانا ولم يسمع أحيانا لكن شوف الآن الذي يسمع ويرى يعني في الغالب يرون العلم ويسمعون العلم يسمعون العلم من في رسول الله عليه ويرون العلم من رسول الله عليه نحن نقرأ في كتاب أو في انترنت أو في كاسيت أو في فيديو أو نسأل شيخا أو مايلد لكن هؤلاء كانوا يرون العلم حقي وهذه قمة فقمة في وسائل في, في في قنوات التلقي الآن عند المربين في المدارس عند من أعلى مرتبة في التبليغ والتلقي هي ما يسمى بالوسائل السمعية البصرية ل métod audiovisuel ترى وتسمع تشوف وسماع فتتشخص الصورة في ذاكرتك في عقلك ملازمة للصورة والصوت للحدث تنظر ثم أيضا بالصوت الصحابة رضي الله عنهم في هذا المستوى وهو مستوى حي وليس في الصورة فيه شريط لبل حي يرى النبي الصالح إذا هو يرى العين ويسمع النبي الصالح إذا هو يسمع, يسمع العين عندما يقول لي صلوا كما رايتموني اصلي رؤيه مباشره ثم سماع مباشر عظيم القمه في العلم بحيث يمكن يكون صحابي امي امي امي أمي تماما امي ولكنه من اعلم الناس ليه لانه لم يقرا العلم عبر الأوراق في الجلسات بقدر ما رأى العلم بعينيه وسمعه بأذنيه ولذلك إذا يجي نصرد الآن أن ألف دكتور من تابعين حال هذه ما كان لديه دكتور من المستوردات والواردات على الأمة من الوافدات من الألقاب الوافدة إلى أهد قريب لا يكون عندنا اسمه دكتوراه لما جيستير لأي صنصلا باكالوريان وهذه أمور وافدة على الأمة قلت هذا أنه مثلا ألف دكتور من التابعين أو ألف عالم من التابعين كبار تابع ثم يأتي صحابي واحد وهو أمي ما قرأ وما كتب مرة حقا واحد ثم يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا, وكذا, وكذا. أو رأيتم من صلى الله عليه فقوله سمعت حجه مطلقه مش على اسد دكتور بل على العالم لقد سمع واذا بلغنا ما سمع زد على انه عدل وامين ضابط وماء الصحابه كلهم حدود زد على هذا واذا ينقل لنا كانه صحه تعبير تلك الكاميرا الدقيقه التي تنقل كل شيء وتسجله في ضمير الناس في ضمير التاريخ فاإخواني عندما نتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن نستحضر هذه المعاني الرفيعة، المعاني الرفيعة وأن نجلها ولا الناس وأن نبجلهم وان وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نحبهم وأن نبحث عن مسلكهم وعن سننهم وعن مفاهيمهم وعن وعن وعن ولا خيار لنا ولا خيار لنا إما هكذا وإما نحن لسنا مسلمين. فالله عز وجل ألزمنا باتباع الصحابة رضي الله عنه في القرآن يقول, النبي يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شوف ما قالش ويتبع غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. طبعا على راس النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن النصوص الأخرى والايات الاخرى التي تنص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عين ايراسا والأمر بطاعته ان تطيع امره مثل الى غير ذلك فنقول هؤلاء الصحابه عنهم حبهم طاعتهم التاسي بهم الاقتداء بهم الى غير ذلك فريضه شرعيه وش اللي بغير لا فريضه شرعيه والذب عنهم والدفاع عنهم وبغض من يبغضهم وتكفير من يسبه فريضة شرعية فريبة لا مجال ابدا للتصالح والتعالش والتسامح مع الرافضة الشيع القبثاء الذين يسبون صحابة رسول الله لا مجال أبدا إلا إلا أملة وإن الله عز وجل ولا كسامح مع أحد منهم أبدا في سب صحابي واحد الأبد البته واحد فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم سند هذا الدين حديث بدون سند يصير يصير حديث ما عنده السند تنو السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فالسند والرجال ثم عنك هذا المتن متن بدون سند كذلك متن سنده فجار وكفار وما يسواش وما يصلحش متن هذا فالذين يطعنون في الصحابه يطعنون في المتن يطعنون في الدين نفسه فمن بلغنا كتاب الله من أين؟ من لنا نحن بالقرآن الكريم؟ من بلغ التابعين كتاب الله؟ غير الصحابة رضي الله كتاب الله بلغنا بالتواتر اجيالا عن أجيال عن, أجيال عن أجيال. أول جيل عن بلغ لنا القرآن. هو الصحابة رضي الله وجيل وجه الصحابة. فتابعون فتابع التابعين فتابعوه يحسنهم. فهذا هكذا. فإذا إذا اقطعنا في الصحابة. هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يختار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم معناه لما نطعلمه الصحابة ديره لأنه ما عارش يختار صحابه قل لي من في عاشر أقول لك من أنت إذا كان الصحابه كدابه وكفوع وفجار كانه يقول قلوا الشياطة دي هذه شيء أذرار عهدا يجيبني لنصنف وكان عايز مع ومع المخادعين عليهم من الله ما يستحقون بل طعنوا في الصحابة طعن في رب العالمين لأن القرآن أسمع الصحابة في القرآن الكريم أسمع المهاجرين وأسمع الأنصار وأسمع محمد لله ربنا ولدينا معه أسمع اللذين فولم يستثنى أحد ما قال نسب عزل الصحابة إلى معاوية طعنوا في صحابين واحد طعنوا في القرآن كريم وطعن في السنة وطعنوا في الوصول وطعنوا في رب العالم اخوضوا ذلك انا انصحكم وجه الله عز وجل ماذا انصحكم تكونوا تكون رجال في اي مجلس في نوت شيء واحد وشير غير, وحدة غير, غير وحدة شي واحدة غير غيزة واحدة في شيء صحابيه بديه يغمز فيه تكون وعطيه بوجه الله تعالى كل هذه وجه الله عز وجل وعلاقه مضر على كيطعن فيني يعني شي حاجه كنت كنقول لهم هي اللي قالت ملعون من قالها الشيء سمي صح حكيم حكيمه الحكمة دي الحكمة ديالها فين وصلتها حكيمه الشاوي محسوبه على المسلم في باب الاسلام المسلم كيسمع وتقول ملعون من قال من عون من قال المرأة المقصة العقل وذي واللي قالها والرسول صلى الله عليه وسلم وهي الزندقة تعلم علم يخن اللي قالها والرسول صلى الله عليه وسلم شاعر شاعر قنافشاعر إيش من شاعر شاعر تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أتحداها أن تقول شاعراً ثير في المقدم في حولك أتحب داك يقول له انا بصب هالكلمة بلغة لها أقول, أقول لها يقول لك أتحب تقولي شعر في المقدم في حولك داك أنا ما نقول لها شاية بوس الايب نقول الله بارك عايز. هاي هاته هاي هاته ازافه لها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص اللي بغي يسبب اللي بغي اللي بغى يضحك على القران يضحك اللي بغى يضحك على سنن النبي الشريف يضحك اللي على الحج يضحك اللي بغى يضحك على المحله يضحك اللي بغى يضحك على العيد يضحك اللي بغى يضحك على الله الناس يا إذا ما يجب الإنسان ما يكفرش كافر بالله عز وجل عرا ما كيف هو موسيق هو ما كيف يبقاش موسيق تكون تعرفوها هذه عاقبتكما تكون تعرفوها ها يتخلك اليهودي ما يتخلكش فيه الشيء كافر ولا مثلا يجي شيء واحد يقول لك هذا هادا شميته هاتبارة كله هادا جديد شارون شارون بدأت تقول الله يا من عفواطم ما زل ما بلغاتيش الحيو وقيموا عليه الحجار ونبلغوا له يمكن ونحكموش عنه من كفر إياه قوتها تكفر ونخلش مسك شارون كافر كافر كيف كافر يهودي كافر كافر نصراني كافر كافر مجوثي بوذي كافر زهد هذه ما في هاي شحتات تقرى باش تكفره. هذا شنو خسك تقرى باش تكفر هو واحد في المسلم مسلم وقع في الكفر هذا ما تكفروش ماشي انت ماشي الشغل ديالك كذا شغل العلماء انت تدخل سوق نفسك شي نقداو انت كي تدفع الاصنام هذا الشغل ديال العلماء هو ما يكفرو ولا ما يكفروش ولا ولا كفرو هذا وما كفروش هذا خليهم ربي منك انت ما تفرج مع الناس مسلم ما يغلط في الصلاه يكون عندك ضوابط شرعيه يكون عندك علم واسع وتعرف الشروط وتعرف الموانع وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف, وتعرف, وتعرف. عادي يمكن أن تكون في هذا الخبر صحي هو دين سراني ماجوسين حكيم ما الشويعات داته سكر فيها هذه ما ماشي غير سبتني شي فلتت له هذه درت شعر شعر موزن ورقافية وفكرت فيهم زيان وقربت وشفت النسق دياله النوقع دياله والعمق دياله والمعنى اللي كي يأدي وبالمناسبة دياله عيد المرأة والحرب على الإسلام الأمرها ما عند عنده قواعد إذن هذه المرأة كافرة بالله وأنا من هذا المنظر أقول عليها اللعنات المتتالية إلى يوم الدين وتعلمون أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام يقتل على أي حال وإن تقوم بتعرفها بالمسائلات كل يسبب الله عز وجل يستتاب وإذا تاب تاب الله صح سب بن صلى الله عليه وسلم يستتاب ولا بد أن يقتل فإذا تاب يقتل مسلم حتى يغسل كفاً يصلى عليه ويدفن في مقورة المسلم وإذا لم يتب يقتل كفرا ردةً اذا على اي حال يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على اي حال بعد الاستتابه لكن ماشي الاستتابه اذا كان لا من القتل لماذا الاستتابه ساب النبي صلى الله عليه وسلم باش يشوف واش يموت واش نديوه على المقابر ولا المقابر ديال الكل تاب مسلم استغفر الله ولكن يقتل شكون غا يقتله ماشي انا ولا القاضي المسلمين الى المسلمين عندهم قاضي فهذا هو لا بد من حب الصحابه بدون تكلف شعرت القلب ديالك يهفون إلى الى محبتهم فملما تذكر صحابي جليل تحس في القلب ديالك بال بالاندفاع اليه بالمحبه والرضا عليه الادب رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه في مستوى الشيخ صحيح لكم رضو الله عنك إذا ادمر غير الهدى الطرق الطرق الصوفية وغيرها يذكروا الشيخ بياله بيقدرش يذكروا حسنا مستحيل لا بدأ يزيد له سيدي ولا بد وخاط عاودوا تقول لك هذا اللي يقولك سيدي عاود رجع رجع رجع رد أرضي سيدي أنا أعرف قصرة هما عندهم عداوات كبيره بين الاخوه وهما عندهم هذا السلاله ديال سي سي سي ولما واحد تاف ورجع ل عند الجماعه ولكن قد فيه المغزه ديال سي شكي يقول لخا يقول له سي دي فلان عدولا كيقول كي لخا عدولا ولكن سي دي فلان لان نزلت لخا سي دي غتغتلي اذا هذه العقد الاسره سيدي سيد ولكن هو عضو سيدي فلان هذا الأخذة فإذا كان هذا في أوصار فما بينهم بالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في نفس الوقت هذا اللي يقول سيدي فلان لما يكون الصحابة يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكما يقول سيدي سيدي أبو بكر سيدي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر ليس نكتي واحد سيدي عمر بن أمني مسمعك صح سيدة فلانة ومليه فلانة سيدة عن فلانة دم طبعا من يد خرج نضرب يضرب, يضرب تسيدة سيدة بالنيورب سيدة بالنورب سيدة حياة سيدة سيدة سليمان سيدة قاسم سيدة سيدة وعود شرب المال سيدة عليه سيدة حرازنا حتى هذا كوالمس لله عين لله حية كغا سيدة ولله احنا مش تين سيدة ولله والصحابة رضي الله عنهم عمر من خطاب بو باق تحت ابو باق مو باق ابو بكر مو باق عثمان أعتم... شو اسمه عثمان قال <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان بضع وستون 60 شعبه والحياء شعبة من الايمان الايمان بضع وستون شعبة والحياء صعبة من الإيدي في رواية في صحيح المسلم الإيمان بدع وستون أو بدع وسبعون شعبة في الترديد اعلاها لا إله إلا الله وأبناها إماطة الاذى عن الطريق لكن الرواية التي في البخاري هي هذه الإيمان بضع وستون شهر بضع في اللغة عدد مبهم اختلف فيه كثيرا ورجح كثير منهم أنه العدد من ثلاثة أو بين ثلاثة إلى تسعة ثلاثة أربعة أخمسة ستة سبعة ثمانية أثمانية بضع يعني تقول جاء بضعة رجال معناه يمكن يكون تلاتا ربعة خمسا يمكن تساعة يمكن تساعة يمكن تثمينية يمكن تسعة ولكن مش اكثر من عشرة قتل بضعة جنود شنو تعرف من كلمة بضعة وقالوا ايضا يجوز بضع بفتح الباقي بضع وهذا لكن قالوا يجوز إضافة بضع إلى العشرات مثلا بضع وعشرون بضع وثلاثون بضع واربعون إلى بضع وتسعين لكن لا تقول مئة أو بضع ومئة بضع ومئة لا يجوز أو بضع وألف وكذا لا يجوز ليس بضع كنت حشقن على العشرات بضع بضعة عشر او بضعة وعشرون بضع وث بحل ذاك العدد من ثلاثة تسعون واقل من ثلاثة عشر واقل من جوج العشر من واحد عشر ومن واحد و dessسع لكن الراجح والله اعلم هو من ثلاثة الى تسعة كتب بضعة و مع العدد؟ يعني بضعه نساء وبضعه رجال حل نقول ثلاثة رجال ثلاثة نساء او ثلاثة يعني إذا كان في كل معكوش قضية التنكيب والتعليد بضع وستون علش ناس بضع بضعات بضع بالتنكيب لحق الشعبة مؤنس بضع وستون شعبة بشنا الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة الإيمان البخاري كما قال الحافظ وغيره قلك يعني أخذ أقل العدد الذي لا يختلف فيه، لأن بيضع الوسبطون شعبة لا خلاف فيها، فاين خلاف؟ بيضع الوسبطون أو بيضع الوسليمين، هاه؟ لكن بيضع الوسبطون الاخذ الأدنى الذي لا ملتقى، ولكن من قال رواية وهي معلولة كما قال الحافظ الإيمان أربعة شعبة، قال الحافظ وإن كانت وخذت صحيحة لا خلاف مع رواية سبكاري، لأن بضع تتناول أربعة وسبط، بيض الوسبطون والأربعة وسبطون الإيمان بضعة وستونة شعبة والشعبة هي الجزء القطعة الشعبة في اللغة العربية هي القطعة والجزء إذن الإيمان بضعة وستونة قطعة أو بضعة وستونة جزءا بضعة وستونة فهذا معناه أن الإيمان متجزأ إذا ازدنا الرواية المسلمية الإيمان بضع وسبتون أو بضع وسبعون الشعبة أعلاها يا إلهان الله وأذناها إماطة أذى عن الطريق هذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذه الشعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو ادنى ومنها ما هو وسط والحياء شعبة من الإيمان واذا مرات مراتب الإيمان متفاوتة هذه هي الحقيقة التي نخدم سجلها في العقل دينا. الإيمان مراتب الايمان فروع بماطت الادان القارئ شعبة لا اله الا الله شعبة صدق إلا فمن ترك لا اله الا الله كافر ولا مسلم اللي عنده لا اله الا الله خلاص انكرها وابطلها زولها من عاد مسلم مسلم طيب الذي لا لا ولم يمس الأذى عن الطريق شاف الاذان بمصمار جالجال في الطريق قشرت البانان في الليبتين في الطريق وخليها وجد كفر ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش نعم فيه سوء ادب نعم موفاش نعم تخلى على واحد شعبة من الإيمان نعم الإيمان دياله ضعاف لان لما كانت تترك شعبة من شعب الإيمان كي يضعف الإيمان لما كتعملها تعملها كي تزد الإيمان لكن ما كفرش بل إذا اذا رمى من في طريق ما كفرش ولكن عمل معصية يتسبب يمكن يتسبب يوجي شي واحد ويزلق ويقع على راسه يتهرس ولا يموت ولا شيء حاجة عليهكم هذا سبب أو لنفونا والتلوث والمناظر القبيحه والدبان وهذا اللي يتسبب الناموس اللي يتسبب فيه هذا كله قبيح لا يصحه من المسلم ومع ذلك لا يكفر إنما نقول له هذه معصية وعيب عليك وحرم عليك ولا يليق صحيح ذا ترك أعلى شعبا وشان ما لم يبقى له دين لذلك في حد أعلاها لا إله من الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق اذا ابن القيم في كتابه الصلاة ذكر هذا الحديث نفسه وذكر أن هذه الشعب على اختلاف مراتبها منها ما هو أقرب إلى لا إله الله ومنها ما هو أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. بمعنى أنه إذا قلنا لا إله الله شرط في صحة الإيمان مش كمال الإيمان لا إله لله شارق في الصحة يمكنك تكون مؤمن بلا إله لله. بدون لا إله لله صحيح إنسان مبغاش يقول لا إله هو قادر يقولها وقادر يقول. ما مبغاش يقولها قل لا إله لله منبور ولم يقولها و... فهذا ليس مسلما يسؤول لا إله إلا الله. مبغش يعلنها. مبغش يقولها ليس مسلما إذا لا إله إلا الله شرط في صحة لا إله إلا الله. فالكفر بها أو إنكارها أو كرهها أو ضغطها وما إلى ذلك هذا غي يؤدي غي يؤدي إلى الاتيان على أصل الإيمان. أصل الإيمان من قلب يزنة. لأن الإيمان عنده واحد لا ديال المستويات اصلا إيمان. الاذى عن الطريق إما طعن إما تهذيب الاذى عن الطريق شرط في كمال الايمان الاولى في الفطر الثانيه في كمال الايمان فالمرجئه جعلوا مرتبا في الايمان كلها جعلوها شروطا في كمال الايمان والخوارج جعلوا مراتب الإيمان كلها شرط في صحة الإيمان، وأهل السنة والجماعة وسط من مراتب الإيمان ومن شعب الإيمان ما هو أقرب إلى لا إله إلا الله ومنها ما هو أقرب إلى إماطة أذعنك. فالتي هي أقرب إلى لا إله إلا الله نذكر منها الصلاة، حكم ما الله، الشريعة بالاسم مخالف الإسلام يعني العكس الذي يخالف. فما عند الله الذي يشرع بذني ما عند الله قد يفرق بين الواحد وغيره وكل شعبة من شعب الايمان من اعلاه الى ابناها يقابلها شعبة من شعب الكفر من اعلاه الى ابناها زين هذا فيه رد على الذين قالوا ان الايمان وحده متحد الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. بل المؤمنون كلهم على درجه واحده مثلهم مثل الانبياء والرسل ومثل الملائكه ومثل كل المؤمنين لان الايمان ما فيه زياده في ولا نقصه اذا دخلت الزياده والنقصه قد يدخلوا في يد الشكر والكفر وهذا الحديث بل كتاب الايمان كله بل ما ورد عن المصاصم في القرآن كله عن هذا في هذا الباب رب ذو سافر واضح لهؤلاء وها هو الرسول فيقولنا الإمام بضعة وستون شعبة أعلىها إلى الله وأدناها إمامات الأذان الطريق والحياء شعبة المؤمنين فمعنى هذا أن أن الإيمان أن الإيمان مرتب وأن الإيمان مراتب مرتب فوق مرتب منها ما هو أدنى ومنها ما هو أعلى الإيمان بضعاً وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان تساءل الحافظ لماذا أفرد الحياء من هذه الشعب من بين هذه الشعب بالذكر علش من الصوارس المذكر إلا هي الإيمان بضعاً وستون شعبة مذكر حتى حتى إلا وحدها وهي الحياء. والحياء شعبة من على لأن الحياء مدعاه لكل شعب ليسخي الله عز وجل العملكام والحياء شعبة من الأسفل الحياء خير كله المدرسي قلنا إلى الله مجحشوش والذي قال لها يحشو وقف على ذلك اشتترص العماطة الأذى عن الطرف الذي دازع الاذى وحيده مطرق هذا يستحي هذا في الحياة من الله ومن امه اللي داز عليه وفات لا يستحي طبعا لا يستحي الاولى ماشي بحال لا ما يستحي الثاني الا ان الحياء منه ما هو مشروع ضروري واجب ومنه ما هو ممنوع كاين الحياء اللي لا يجوز الحياء ما هو الشرع ان الحياء في الوضع هو, هو انكسار تغير وانكسار يحدث للإنسان مخافة أن يعاد بما فيه من العيب في شيء عيب وكي يخافي تصبحه ولا يظهر العيب تجبر له وجنتين ديره ويترك الحياء لكن بعض الناس يقول قلت إيه أنا والله إلا أنا واحد المكان نادو شي ا دي ا كي طانو الصحابه رضي الله عنهم لكيدعوك 100% كي في القيم معروف البخاري ومسلم كي طانو في الائمه الكبار وحشمت نرد عليهم حشمت السحليل هذه الحياء مشروع ولا ممنوع هذا ممنوع هذا حياء الشيطان او لو ضرك الحق ولكن عنده ما يقول في بيت سبحان الله وليه ولا كذا وتبارك الله الاخ عنده ما يقول عنده نصيب من العيب ولكن جند، وقال شي الناس كي جو جو جو كي جو جو جو جو جو جو وكذا جو جو جو جو جو جو جو جو الناس جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو الأدب يقول كلمة الحق يجيب آية وحده يبين للناس يدعون الخير ويشغلهم عن الضربش الخوية لله وكذا يقول لي فالحياء الذي الحياء الذي يمنعك من قول الحق ليس حياء الحياء الذي يمنعك من فعل الخير ليس إلا حياء الشيطاني الحياء الذي يمنعك من الأمر الماضي يمنعك من نهي عن الممكن هذا حياء ما هو سمطلور بالعكس إذا كنت تشم تشم الله عز وجل واستحيب تباخر حرومات التخالص تقول أنا تشم وحشم الله بعد أولو وإذا من الله وولور غيرتها كيف ما تستحيش من الله عز وجل يا راك في مجلس زوق في مجلس بدعة في مجلس معصية وانتحش من منهم وحشم الله بعد أولو والحياء شعبة من الإيمان إذا الحياء فيه وفيه فيه الحياء المنضوح الحياء, الحياء الممنوع الحياء, المشروع. الحياء الممنوع والميزان هو الحياء الذي يدفع للطاعات هذا هو الحياء المطلوب الحياء الذي يدفع للمعاصي هذا اذا الحياء والحياء شعبة من الدينة سأقرأ عليكم الآن بعض ما كتبه الحافظ وقد ذكر أن بعض الأئمة تكلفوا في رفض هذه الشعب فإننا نفسهم قال الإيمان وبدعون وستون شعبها رواية المسلم إيمان وبدعون وستون أو بدعون وستون بعض الأئمة نقبوا عليها بشتر دير عليها هذا الشعب الإيمان عرفناها، لا إله الله عرفناها، إيمان ضد الأذى عن طريق والحياء وحدى منهم طيب ألصرين شنو هما فين هما فبعض الأئمة رحمة الله عليهم جميعا بحثوا ونقبوا واجتهدوا وطبعا بما أن الأمر الشهادي اختلفوا ولكن عندما تأتي إلى كل ما ذكروه سوف تجدوا امور متطابقة عند هذا وذاك وذلك إلى غير ذلك فاقول لكم شاء الله مزيدا حتى نستنير للشهادة في هذه الأئمة ما ذكروا الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب فقال قاضي قال القاضي هنا هذا المغربي قاضي الله تعرفون من سلتان ما عنديش شي واحد يقول لي سلتان صافي سلتان على كلش يا مولاي باش نجي قاضي هذا باش نشطوا هاي الصنول الصنول من نحن لا نطالب باش صلى اللي اندال في كلنا نطالب دعارة نطالب الرضا. إحنا سنعلم. والله يعني نسكت عنها ابدا إذا ما قدرنا شميجون لدنا إذا ما قدرنا لدنا ولد ولد ولد ولا بد لا بد أن سرجة لأن لا بد أن ترجع ماشى الدولة أندلس، أذوى البلقان والطليان، كل كل مو بقى فرنسا. نسمع من جب شاركي في حلب العمال قلنا السديقاء والقضائيات تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاب بطريق الاجتهاب نجيب النص الله بطريق الاجتهاب وفي الحكم بكون ذلك هو المراد الصعوب ولا يقتضي عدم معرفة حصر ذلك على التصلي ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد وأقربها إلى الصوار طريقة ابن خبان لكن لم نقف على بيانها من كلامه وقد رخصت مما أوردوه ما القرب وهو, وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال الإنسان وأعمال البدل شوف كيف ضبطوها الأعين قال فالشعب هي بضع وستون هي من قسمة إلى شعب تخص القلب وشعب تخص اللسان وشعب تخص الجوارح علاش؟ لان الايمان قول وعمل قول بالقلب واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فاعمال القلب فيه المعتقدات والنيات فيه المعتقدات النيه عمل القلب معتقدات والنيات معتقدات جمع معتقد اي ما يعتقده معنى يعتقد ان يعقد الشخص يعقد قلبه على ذلك المعنى كان بحل عقده من زعزع الله واحد واحد عقيدة معقود عليه القلب معقود عليه عقيدة عقيد لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بمعاقب كتموا الأيمان أي انعقد هذا اليمين في القلب نحي قال أما الميات فقد غترناه درسا أو درسين في أمية وهي قصف القلب ومراض وتجتمل على أربع وعشرين خصلة أين هي أعمال القلب قلب فيها ربعاء وعشرين خصلة شعب قطع جزء شنه هي الإيمان بالله أشوف الإيمان بالله والنولى الإيمان بالله ويرهن فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما منه كل ما سوى الله حادث معنى حادث مخلوق والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث أن يدخل فيه البعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد تعظيمه شوف الشاوي في مصر واعتقاد تعظيمه هذه ما فيهاش الجهل وحد يقول كان السديق من يصر قال كان أجهد لا كان يستنقدروه يستنقدروه المعتبر هذا الجهل ولا لا غير معتقد فالذي يجهل ما يجب عليه من التقدير والاحترام والتبجيل والطاعه والدراسه ليس مسلما اصلا باقي مسلك يجهل يخطئ تعني باقي مسلك ويدخل فيه الصلاه عليه واتباع سنته والاخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبه والخوف أي ويدخل فيه الخوف والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب هذا, هذا اعمال في القلب واعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال التلفظ بالتوحيد يقول لا اله الا الله يقولها وإذا ما كانش عند المسامير المطير يكسبها واذا ما يمكن ان يطير ومكيف ضرب والو وهذا ما, ما درى معذور غور له المولى سبحانه عز وجل الحمد للسلام في هذا الرحيم والأولى الله التنفذ بالتوليد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه هذا النقطة في التعلم العلم بعض الناس من غيره وش تعلمه العلم فتقول له لا الله باش التعليم ده يقول كلها ألا غادي نعرف وإلا عرفت غادي تتقم عني الحج خليني بعدها قدم حميني الملك نقول ربية ربية ربية ما كنش عارف هذا العوض شرعي ولا مش شرعي؟ غير شر وهذا داخل ايضا في عدم الاعتراف بالجهل في حقه هذا الجهل الجهل المعتبر هو الجهل الذي لا يمكن دفعه او لم يتمكن منه صاحبه من دفعه ماذا جاهل علم وما بغانش حتى لا تقام عليه الحجة فالجهل في حقه ليس معتبر بل هو مؤاخذ بجهله ما بغانش هو علم ومغانش وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار اجتناب اللهم واعمال البدن وتجتمل على 38 خصلة منها ما يخص بالأعيان وهي خمسة عشرة خمسة عشرة خصلة التصغير حسا وحكمة ويدخل فيه اجتناب النجاسات والشتر العورة والصلاة خربا ونفلا والزكاة كذلك معنى كذلك أي خربا ونفلا وفك الرقاب واجم لي فكنا رح نكمل الرقاب لأمريكا وفك الرقاب والجود كرم والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام خربا ونفلا والحج والعمرة كذلك أي طردًا ونبلع والتوافق والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال التعكف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوب وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبد هكأ أو هكأ لأن إما أنت سيد أو عبد إذا كنت سيدا فالرفق وإذا كنت عبدا طاعته ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة القيام بالإمرأة مع العبد ومتابعة الجماعه على عليها. ومنها ما يتعلق بالعام وهي سبع عشرة خاصة القيام بالإمرات مع العدل العدل هو ما انظلم ما كيش العدل في غير ما انظلم ومشي محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية ما فيها لا كتاب ولا سنة وإذا ليس فيها العدل فيها الظلم ومتابعه الجماعه وطاعته للامر والاصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاه والمعامله على البر ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود والجهاد ومنه المرابطه واداء الامانه ومنه اداء الخمر والقرض مع وفائه واكرام الجار وحسن المعامله وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه ومنه ترك التبهيل والإصراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى من أعتذر الله أخرى إذا قال الحمد لله وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق نزيد الشحاجة لكذا وإماطة الأذى عن الطريق الإمام بدعاً وستون شعبه أعلاها لا إله الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق الموصل إماطة الأذى عن الطريق عرض من ليه ته خلق فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسع وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه. بعضه إلى بعض إما ذكر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الدرس المقبل ان شاء الله عز وجل باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الى يوم الخميس المقبل ارض الله لي ولكم الطاعة لله ورسوله الى ان نرضى امين وارسل دعوانا حفظه الله وعلمي ونرقب بسرعه على بعض الاسئله تقول اخي انا شاب ارتبطت بفتاه على نيه الزواج ولمستها لمسه لمسه عاديه من هي, عادية هي غير عادية وعنه ما سألت وعندما سالت شيخا عن ذلك عن تلك اللمسه قال لي تحرم عليك الى الابد اذا ما الشيخ فهذا الذي قال لك تحرم عليك الى الابد رجل جاهل في هذه المساله جهلا تاما بل بالعكس الزنا ولا يحرمها إلى الأبد مثلاً شاء في زنا مع شاب في زنا ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل كتابا وفترقا والرحم ديالها أخلاص يدل وكلوضا ورحم ديالها خاني وكتابت إلى الله وكتاب إلى الله تزوجونه بالزوج من يلمون تقل لك المسالة المسعادية وانت شو لك لك المسالة المسعادية ليش قرر كليلا تقرر كليلا صحنا لا لا يحب لك لا يزيد فإذا فعلت له هي معصية هي معصية لكن لا يزيد كنت هذه مخطوبة فاطلة كذلك كانت عارف معها يعني كنت في التعارف تعارف معها ديك وشحاب كنت يتعافون معها كان فيهم في على لرميلات وعام عامين اسمه الرسول من الخلف ولا سلم يعني كلح كلهم العرب دي المسلمين بتسوى شيلنا عندها درا ويجلس بيهن عد والآخر اللي هو راجل الحلو يجلس عد ومش بده في جنا ونقصنا على الصدق وكان يسأله ويسأله وبابها احدى تيوي لكي نرغبت الله عزيز تستعرف <تصفيق> بنت المسلمين جحن غيرها لا يفرط فيها أحد واذا تفهمته؟ من ألفها إلى يائها وهي زوجتك دكسا دكسا عالمسها المساعدية والمشاعدية شغل كذلك اما قبله ثلاثة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 عندنا موعد أنا عندي نعت موعد وعندنا لقاء في كذا في مكان ثم ما عملت أو الموعد أرجعته أو أرجعناه إلى الغد يعني أرجعنا اخرناه أرجه وأضعه في مداي حجمه أخر هذا في اللغة في الاصطلاح هو تأخير ياش العمل عن مسمى الإيمان وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان تماما أعمال هذه الأم لكن الإيمان العمل ما دخل فيه فش لمبرر فنحن الآن صحب لصالح غيره أن الأعمال من الإيمان وأنت مشتوى الحا إيمان وبدون وش الإيمان وبدون مشتوى جدًا فالمبتدى على خبر أخس عن ضد دما الاجتماعي ما هو ريبا. ريبا ريبا هل هو ريبة ريبة مش ريبة لكن صندق الضمن الاجتماعي هذه من معاملات مثلا صندق الضمن الاجتماعي بتعضوديات دي لا ميكو هذه أمور جديدة تنظيميا تنظيميا يعني مثلا هنا واحد عشرات الناس عشرات الناس يمكننا عملوه تعضوديا رسمي نعملوه تعاونيا رسمي نعملوه وداديا رسمي تفقو نعملوه احنا كنا عاملين هذا الامر دا عملنا, عملنا حقيقته معنا واحد من 10 المعلمين واحد المره عملنا واحد فرنك الواحد نطور منطور في الفيلم الاول انا الاول الى انا الاول بسم الله ندخل ما نسم الاول لا يندف رغمني واحد انا جيت الثاني المهم وفعلا الاول الثاني الثالث وصلنا السادس الى السابع وتضمننا الحصيفه كامله تكون شي يا الفس والو ما في يشات لذلك لكن إذا كانوا الأثقية والناس مسلمين وفيهم من خيره خمسين نصران كل واحد أو ألف درهم أو مليون معنى هو المبلغ ديال المال واتفتوا يحطوها اطراف ذا وكل شرط يعطي واحد خمسين نصر ولكن كل شرط يستفد منها واحد كي يهزدك المليون مليون بصناعة وخمسمائة أخرى بها حاجة نسيقان نلاجة نسيقان حزاب لا يعني قونت دفعاً روح ما فيها لا ريبة ولا ويب وفي الوقت عيوات من يعطي المولد تلاجة خمسين أو سرنك وكيف هو يزيد عليه لاشياء ما فيها تلاجة خمسين هذه وحد من عمليات تنظيمية مع بعض فيها زيادة ما فيها نقصان ما فيها وكيف فيها روبها ما فيها شكاله والله أعلم آراء لا بأس ما هو صندوق الضمان ما هو صندوق الضمان صندوق الضمان صندوق الضمان من ما في تنظيم وما ولا خيار لك لأن عندك شي خيار صعب لانه إنه صاحب الشركة صاحب المهندب كذا العمال جتوا ألف درهم يزولوا مثلا عشرة درهم هذي يعني غادي مرد ليه ولا غادي يخرج ويطالبني بالسوق ولا كذا ولا كذا يزولوا عشرة درهم والعشرين درهم كلش حركة زمل هذو زمل هذو زمل هذو هذا المكان تكلم شعب سعشو فاق ويفول مع فيها الغش وكذا لكن عن مزج من حيثه يجوز أو لا يجوز إذا كان في إثار من التقوى وفي وكذا وفي تنظيم إسلامي شرعي كذا، والله أعلم والله أعلم مجرد رعي لا أرى به بأسا على شك الله أعلم لا ولا أرى به لأن هذه الأمور ما كان صاحبك يعرفوا هذه المعاملات هذه وهذه التنظيم هذه تنظيمة تنظيمة جديدة محددة طبعا إذا قام المجتمع الإسلامي كما ينبغي أن يقوم فتساعدوا ونقول المعاملات الإسلامية كما ينبغي أن تقوم في هذه الأدولة لكن لكني دخلتهم وهذه الأمور ثم هذه الأمور سيكون عندها مجمعات فقهية معنا مجمعات يكون هناك مجموعة كبيرة من أهل العلم من أهل الاجتهاب من أهل العقد ثم يتدرسون على هذه الطوارئة هذه المستجدات هذه النوازن تنظيم في في في, في, في في في كل الأمور ويصدرون بعد ذلك الدراسة وكذا فتوى يعني جماعية وكذا لكن أنا أنا نقول لك يجوز وأحد أقول لك لا يجوز الأمور إذا سُئلنا عن الأمور نقول في النواح، رأي هو هذا، لكن الله واحدة يكون قاطعاً. هناك هناك بعض الناس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة، يعني كان يصلي البيت صلاة، هذا صحيح، هذا غير صحيح. وكل الأحاديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فيها وضع لي على اليسرى في الصلاة بما في ذلك موطع الإمام مالك رحمة الله عزيزي ولا يوجد في, في السدل أو في الإرسال حديث واحد ولو ضعي في الآخر هناك بعض الناس يقول إن الإمام مالك صلى بالسدل أن هذا صحيح لله نعم يحتاج أنه صلى بالسدل لكن ليس معصية او تخلفا تخلف عن السنه إنما قالوا صلى بالسد لما ضربوا ضربوا حاتم رشيد وكل السيل يدوم هذا صار ويكلاش يأكل وكيسل يدوم وقام عرفه بالحياة أو عادين طلبت يوم شافوا كيس من سبعة ألف مش ما واحد من كبار علماءنا محمد ولا الامام مالك ذكر حديثين في القم يا عاشر الانبياء امرنا بتعجيل خطرنا وتاخير سحورنا ووضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه حديث الآخر كنا نؤمر قالك الامام مالك ذكر هذين الحديثين ليخبر الناس لي الناس انه يعرفه أنا شو أذكر هذين الحديثين؟ ليقول للناس انه يعرفه القص يعرفه وهذلي كتبه وكتب الأحداث القص يعرفه وكيف يعرفه يعرفه ما تقول يعرفه ما دم يعني امام مالك رحمه الله من كبار علماء يعرفه وإذا عملوه يعرفون عملوه يروى من من من من من عليك من من هذا دي الطلاق المكره الطلاق المكره لا ينفع يعني شو واحد طلق مراته مكره أي جون سبوق لا ضربوه قال لما كلوا خلق السفه الوت وطلوا ضربوه كرهوه غيروا لها امتطى طالق فهذه الصنع من طروق شو باق مر لأنه مكره الحين شو أحد كرهوه سب بالسخن سب بالإسلام تحت الصيام هذا الكلام هذا لا يُعد كفراً، هذا إكرار، ما من منك، ما كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، هذا مكره، إلا من أكره يقل وهو مطمئن بالإيمان، ولكن مش راح يكفر فهذا مكره يكف طلاق مرتبطة، كل ما يقول طلاق المكره يلا يلزم، في طبيعة، شياطين مع الخلافة مع كدام شو لعن الخلافة اللي يشوف الإيمان ماليك رحمه ربي الله عنه كلا. يقول طلاق المكره لا ينزم راح بعض الناس وبعض الخوانز وبعده كذا يقولوا بيعته قياسا على بيعته المكره لا تنزم راح يقولوا فينا وهذا راح يقولوا يقال خليه يرسل رسالة ويقولوا راجزك له... بخير آدم ما ما تدش تقول هذا طلاق المكره لا ينزم بعض الم... الناس يبغوا ديروا فتنة يبنيوا على طراق المكره لا يلزم يبنيوا على بيعة المكره لا تلزم لكن هذا علم الامام مالك سيبلغوا كي يجيوا الخصوم ويقولوا له كي له المسرحيات يا الشيخانا كذا كذا انسا بي داروا لي زيروني تطلقت من المرتيه هواش ده بعد تطلق هذا الي يجيوز ال... يعني من سئل علم فكثمه فليال يجي النار فليال جمال الله يجي من النار وكما فصل أطمال في حين أن بعضهم هون كيسؤولوا كي غيباش يجيروا عنه ثم جمال يباعث هذا حتى تلك الزمان كانوا ترشيقين يبلغوا كلام يأولوا ويقلبوا ينقصوا ويزيدوا ويعملوا شوى يبغروا شوى تحمروا شوى زيان خلاف ويكذبوا عن الأقل ما باش. باش نزل الهراء على هذه الله عزيزي قال الإمام مالك رحمه الله مقافه طلاق المكره لا يلزم لا يلزم قال الوالد مش الخالفة الوالد يزل عليه تجنوه وحصاب وضربوه وعدبوه منه أنه كان من يقال أنه ضرب اللي اخذتها الرسمي يدوه ما كان شي قدر يقبض كان كي يصلي بالدو احتمل جمنة العذاب قالوا كانوا مجرمين الوالي مجرم الإمام مالك رحمه الله عليه وربطوا البهيمه على الحمار ومن نقول امام مالك راه ماشي بحال القيمه ديال العالم الان شوفوا شو القيمة ديال امام مالك رحمه الله في المدينه النبويه الشريف نحب اللي كيحبوه الناس في القديم بجين علم وقره دبر السلطان وإذا به ربطوا السلطان على البهيمه على الحمار ودبر النحيه ديالو فوق الذبور ديال الحمار وربطوا وطلقوا الحمار يجي يتسارف في الزناق في الأذقدي المدين، مع ذلك كان يجذو الناس بالخوف، كذا وكيف الناس الناس وكيف يعلمون المكي يشوفون إمام ملك محمد بن ما كيف؟ إمام ملك المكي يشوفوه ماذا كيقوله؟ من عرفني فقد عرفني أنا مالك ابن أنس طلاق المكره لا يلزم، راقش الزبير، بس كانوا يعرفون قيمة العلم في العلم والرجل، العلم. والرجلة مشي تجي انتها العالم يقول لك الرئيس مشي ترغب على الآلهة ديال بوذة ومشي كابطية بالعتيكة ديال ترغب ثم من في الآلهة ديال بوذة في الأصنام يخص عليك جولوا المصري هذا هذا يدخل وخص هذا فعل حقير والله فعل حقير جدا وضلال إنسان يدافع عن الأصنام هذا الدروس من إمام من العلماء من عرفني فقد عرفني أنا مالك بن أنس وخلحتي فوق ببر بحمر أنا مالك بن أنس مغلوب من عرفني فقد عرفني اللي ما, ما عرفش أنا مالك بن أنس طلاق المكره لا يغفر متى يكون المسلمون في في مستوى النماذج نماذج لماذا في النماذج اللي نتعرس في مذهب الإمام مالك هو مذهب ديال الرجولة وديال العلم وديال فبت على المبدأ وديال قول الحق الصبر عليه ولذلك نحن مع مذهب الإمام مالك ومع ما مع ما ذهب الإمام مالك فيما صح منه ومع كل مذاهب الصحابة التابعين والآلم فيما صح عنه بعبارة الأخرى نحن مع الكتاب والسنة والإمام مالك من كبار العلماء من افخاذ اهل العلم الشافعي كذلك والحنبلي كذلك والحن والاحمد بن كذلك هو جبل سنه رضي الله عنه في البخاري ومسلم ابن مهين سعيد ماجه وداود وسعد بن جبير وغيرهم وغيرهم كل اما هذو رسولنا هذو مسادتنا مني على رسوله مش من هذولا كان نحن نزمو أعمالهم، هم تأثب صالح، تأثب هؤلاء الرجال في هذه المواطن في هذه المواقف، الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لا تأسيل كثير تأثب هذا القدر، وأعد وأقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.